بوك تو تويا انتوانتخ اثنان وعشرون اثنان وعشرون سمول رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة روك يعي Het jy rook? Het jy rook? Akkoord. Vroeger? Ja. Vroeger, ja. Maar ek rook nie meer nie. Maar nou, ek rook beslis nie. Maar nou, ek rook jou wanneer ek rook? اي يزعجك ان انا دخنت اي إن لا على الاطلاق لا على الاطلاق dit plaag mij niet هذا لا يزعجني drinke iets هل تشرب شيئاً؟ هل تشرب حضرتك شيئاً؟ أبرانفين واحد كونياك واحد كونياك نيا ليفر أبير لا الأفضل بيرة لا الأفضل بيرة رايشي بايا اتسافر حضرتك كثيرا؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ يا <تصفيق> meestal نعم وغالبا ما تكون عمل. نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. Maar <تصفيق> ولكننا نمضي الآن اجازه هنا. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ما هذا الحر ما هذا الحر يا فاندغ نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا لنذهب إلى الشرفة مورة إزهير برطاكي غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفلة كومي أي اوك؟ هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ جا، انس واس اوك ايتغنوى